أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يؤمنون. ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادِرونَ الللهه والَّذينَ آمَنوا وَماَا يَخْدَعونَ إِللاا أَفُسَهُم وَمَا يَشعرون فِي قُلوبِهِم مَرَضُ فَزَادَهُم اللهُ مَ رَضَ وَلَهُمْ وَذااب أَلِمُ بِمَا كانَوا يَكْذبون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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 مَثَلهُم كَمَثَلِ ال الذيذِ استتَوْوقَدَناَارَ فَلََّا أَضَأَتْمَا حَولهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُم فِي ظُلمات وَتَرَكَهُم فِي ظُلماتٍ لا يُبصِرُون صُّ بُقْمٌ رُم فَهُم لا يَجِعرون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بكافرين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 فَكُتُبْ بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَقَنَّ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 أَلاَ إِنَّهُمْ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وعلم ادم الاسماء كلها ثُمَّ عرضهم على الْمَلَائِكَةِ فقال, أنبئوني فقال أنبئوني ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماءها الا کال سوب نلا ملتنا ان کالی مکیم کالیا ادم بھی ہوں فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 نریف خالی اسرو نتی اللہ تی عں توی و اوفو بی کم و فرحب وَآمِنُ بِمَاأَ زَلْلتُ مُصَدِّق لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُون أَوْ وَلَكَافِر بِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتاتِ ثمَمَنَ قَلينَا وَإيا يَفَاتَّقُُون وَلَا تَلْلبسُ الْ الحَقََّّ بِالباقِنِ وَتَكْتُم الحََّّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون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 وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا على الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضرب بعصاك الحجر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 فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا طَالَعْتَ اسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هو خير إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقَّ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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حدی سون بیما فتح ہو رہی کم لوہ جو رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ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 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا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 بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ الله من أَ يُ نَزّل اللهَّهُ مِ فَقْلِهِ عَلَى مََشَاءُ مِنْ, من عبَادِ فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَ غَضَبْ وَلِكَافِلينَ عَذَابُ مُهين وَإذَا قلََ لَهُمْ آمِنوا بِمَا أَنزَل اللَّهُ قَوا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 مِنِّن وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتِ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 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ على حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَهْدِي أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ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 وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 واتبعوا ما تتل الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَتُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَرُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَيُّ نَزْلٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يشاء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 وَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 سَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا كَفَّارَةٌ وَلَا يَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ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 الطهير بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قالَا وَمَا كَفَرَ فَأُمَِّرُهُ قَليلَ ثَُّ أَفطَرُوه إلَ غَذاَابِ النَّ وَبِسَ الْمَصيل وَإِذي يَْرفَعُوا إبرهِيمُقَارِدَ مِنَ البَيْيتِ وَإسْماعيلُ رَبَّنَا تَقَبّ الْ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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ فقالَا لِبَنِيهِ مَا تَعبدُونَ مِ بَعدِي طالوا نَعْبدُ إِلَهك وَإِلَ غأَب إِكَ إب رهم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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ما وسلیمون به فقد اهتدوا و تولوا تلو هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبَغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ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 وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس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 فول وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلا إن أتَيتَ الذي نَ أوتُ الكتابَبكُّ آيَة ما تَبُِ قِبلَتك وَما تَ بتابِ قبلتَهُم وَما بَْضُ بتابِر قِبلَ تَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَمِنْ حيث خرجت فول وجهك شَطْرَ المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 وَلَ نَبَلُ وََّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقَص مِنَ الأأَموالِ وَالْأَافُوسِ وَالتَّمَرات وَبَشّرِ الصَّابِلينَ الذيينَ إِذَا أَصَابَتُم مُصبَةُ قالَاُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ خيرا مجل الله شاكر عليم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 اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا اتَّوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ اولئیک عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 17. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 18. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِطُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اہل به لغير اللہ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم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 فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَنِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 سو خ تم رمضان م 129. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 120. فمن شهد منكم الشهر فليصم 121. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 بَل يَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لهم.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 ثَُّ أَتِم مُ الصِّيَامَ إِلَ الليل وَلَا تُباشِرُهٌَُّ وَآُم عكِفُونَ فِي المَساجِدَ تِْلكَ حدود اللهَّهِ فَلاَا تَبَرَبُهَا. وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا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 وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَةٌ مِّنْ صِيَامٌ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 ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ فراہری ف مینسی می عقول ربنا فی دنیا و بار مِنْ الآخر وَمِنْهُم و منقول ربنا اچین فی دنیا حسن چو فل آخرتی حسن وقین عضاب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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو کوریا الخصام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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه والملائكه وقضى الامر الى الله ترجع الامور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 أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى چکر لَكُمْ وعسى أن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 وَصَدٌّ سبی و کفرونی ول مسجد الحرام ول مسجد الحرام و اخراج و احلیم و اکبر عدل و من القتل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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نساؤكم حرث لكم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ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 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلِّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن, إن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَإِنْ ظَنَنْتُمْ أَن تَعْزُلُوهُنَّ فَعَتَدُّوا الْعِدَّةَ وَلَا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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا أسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 مس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 إِلَّا إِنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتين فإن خفتم فرجانا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حَقًّا على المتقين كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إن الذين خرجوا من ديانهم وهم ألوف حذر الموت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 مَن ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَطْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لهم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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وهارون وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيكٌ بِنَهَرٌ مَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اكْتَرَفَ غُرْفَتًا بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ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 فهزمه باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 منہم من کلم من اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عیسى بن مريم البينات وأیدناه بروح القدس وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَخَّرَهُ لِلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ من آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كفر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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالًا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 حکیم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 وا ہواسی علیم اللہدین فی کموال فی شبی تماجی فکو وَلَا ادا ثم لا نوہم دربیم ولا أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا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 اُنفِقوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبتم وَمِمَّا أَخرَجنا لَكم مِنَ الأرض وَلا تَمَنَّوا السُّوءَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ السُّوءَ وَلا يَغْفِرُ الذُّنوبَ واعلموا ان اللہ غني حمید الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء والله یعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٌ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 الحافر فن اللہ بِهِ علیم الذيَّذينَ يفِقُونَ أَمولَهُ بِالليْلِ وََّهَارِسِ الرَّو وَعَلَانَةَ فَلَهُم أَجرُم فَلَهُمْ أَجرُهُم رادَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَاهُم يَحزَنُون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 ناریا خاریدون پ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 لا يظلمون او دین ا منو تدنی اجری فوک کم کتنی بو بلاد کتیبکم عل ملا فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلِ الْوَلِيُّ, فليمل الولي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 وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْصَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.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 رب نا چولہنا رب نولا چہلو نیا کبین والا چوہ ملا چلنا بن وفلا ن چمولا چمولا فرن کو ملک فری